اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات اقرا فالجاريات يصرا فالمقسمات امرا اننما تعدون لصادقه وان الدين لواقع والسماء الحُبُك إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ بُفِكَتْ أُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ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 بالاسهار هم يستغفرون وفي اموالهم الحق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء الارض انه لحق مثل ما انكم مثل ما انكم تنطقون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكم فرغ الى اهله فجاء فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَا أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي صُرَّتِهَا فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ وَقَالَتْ عَجُوزٌ نَاقِصَةٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَتْ فَمَا خَطَفُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ الْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 فَعَتَوْا عَن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا متصبرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء ابنى 126. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 127. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 128. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 129. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إِنِّي لَكُم مِّنْ هُنَذِيرٍ نَّبِيلٍ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَاوِمٌ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا ٱنتَ بِمَلُومٍ